فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسأل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 فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وَمِنْ خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين طالخرج منها مذوم مدحورا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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عاتلكما الشجرة رَبُّهُمَا أَلَمْ ألم أنهكما عاتلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 لا يعطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني لَدَمَخْذُو زِينَتَكُم عِدَّة كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّ مَزِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطِّيَبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَو عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك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 أَوَا عَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوأكم في الارض تتخذون من لِهَا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به كافرون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 رسالة ربي، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولا كلا صحين.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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.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 وَقَالُوا قَدِمَ السَّابَأُ عَلَى الضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أن بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فامن اهل القرى ان ياتيهن باسنا بياتا ان ياتيهن باسنا بياتا وهم ناائمون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 رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون اامنتم به قبل ان ااذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوفتعلمون، لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وماتقم منا إلا أن آمنا بأيات رَبِّنَا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا.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 فارسلنا عليهم الطوفان فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا ۖ طَالِبًا سَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۖ طَالِبًا أَن أُمِّنَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغضب أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَتُهَا هُدًى وَفِيهَا نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذن يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيغفر لنا وإي يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق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 أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أَشْرَكَ أشرك آباؤنا من قبل وكنا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا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 مثلًا القوم الذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بآياتنا، وأنفسهم كانوا يظلمون. مي يهدي الله فهو المهتدين، ومي يضل الفائِك هم الخاسرون.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 وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونُ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَلِهِمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ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 تقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا برده يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إنما علمها إد الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فَلَمَّا أَثَّلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي آتَاهُمَا